سيدة تقول أنا أم وأنجبت توأمين طفلا وطفلا وكلهما يبولان علي كثيرا ولا أستطيع غسل ملابسي بصفة مستمرة فماذا أفعل لأصلي جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم بالتمر فأتته أم قيس بنت محصن بابن لها لم يأكل الطعام فبال في حجره صلى الله عليه وسلم فلم يزد على أن دعا بماء فنضحه اي رشه على ثوبه ولم يغسله غسلا وروى أحمد وأصحاب السنن إلا النساء قوله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل قال قتاده وهذا ما لم يطعما فإن طعما غسل بولهما ذكر النووي في شرح صحيح مسلم اختلاف العلماء في كيفية طهارة بول الولد والبنت وقال إن القول بوجوب غسلهما والقول بالاكتفاء بنضحهما شاذ ضعيفين واختار القول الصحيح المشهور عند الشافعية والحنابلة وما ذهب إليه ابن وهب من أصحاب مالك وروي عن أبي حنيفة وهو نضح بول الولد وغسل بول البنت كما يدل عليه حديث أحمد ومن معه وحكم بصحته الحافظ ابن حجر في الفتح والنضح كما اختاره النووي من اقوال العلماء هو غمر الثوب بالماء غمرا كثيرا لا يبلغ درجة جريانه وتقاطره ولا يشترط عصره والشرط في الاكتفاء بالنضح كما قال قتاله ألا يطعم الرضيع شيئا غير لبن المرضع فلو تناول طعاما على جهة التغذية فإنه يجب غسل بوله بلا خلاف وعليه فإن الأولاد الذين يعتمدون الآن على الغذاء الصناعي أكثر من لبن المرضع يجب غسل بولهم ولا يكتفى بالنضح والرش ولا يجوز المسح كما يقول من يقول بذلك والله أعلم